وإذ نجيناكم من آل فلعون يسومونكم سوء العجاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم العون وأنتم ترون، وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة، ثم تخرتم العجل من بعده، وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالْفِقَارِ فِي الْعِزْلِ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ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 وَظِلَّ اللَّيْلِ عَلَيْكُمْ غَمَامًا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِنَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ